وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م في العالمين إ ن ك حمد مجيد وبعد ه أ ي ه ا الكرام حديث خمسمئه واحد ث م ا ن ي ن وما بعده يقول البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حفص ابن عمر وحفص ابن عمر هو الحوض رحمه الله تعالى حفص بن عمر الحوضي يعني حتى لا توهم انه ابن عمر م ن الخطاب الحوضي حدثنا هشام ا ل د س ت و ا ئ ي و خلي بالك من المطب ا اللي جاي ده عن قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس ايه المطب ا اللي هنا ايه نعم و هنا عنا طيب البخاري معقول يجيب حديث مدلس او حديث ضعيف و يعرض عرضه للذم فما ا س ت ب ر ا لدينه و عرضه و هو رجل مستبري لدينه و عرضه ثاني السند يقول حدثنا حفص ابن عمر وهو الحوضي ا حدثنا هشام الدستوائي عن ق ت ا د ة عن ابي ا ل ع ا ل ي ة و اجل علي ا اسمه رفيع الرياح طبعا من رواه المشهورين المعدودين المعروفين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال شهد عندي رجال مرضيون أ ر ض ا ه م عندي عمر أ ن النبي صلى الله عليه واله آ ل وسلم ه أو ن ب ي ي ع ل الصلاة وسلم ا ل ا نهى عن ا ل ص ل ا ة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وخلي بالك إ ن ه ا تشرق بفتح التاء الغالب يقراها تشرق بضم التاء وهذا جائز أ ي ض ا يعني ولكن في هذا الحديث النص واضح تثبيت النص كتشرق بفتح التاء وضم الراء حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب ط ب ع ا النهي ا ل ل ي انت ش ا ي ف ه او الحديث لو ذ ن ت ج ل ب ت ا ل ص ف ح عندك فتلاقي البخاري ل ي ه ج ا ب الحديث ده هو وفيه و ق ت ا د ة ب ن د ع ا م ا ل س د و س ي وطبعا هذا المدلس و د ي ب ي ل ك انه الامام م ا ص م م ع ة بدون ن ف س هذه ا ل ص م ع ة بدون منافس و بدون منافس وبدون يعني حتى يحاكي ركبه ا احد رحمه الله تعالى ل أ ن هذا الحديث عنده جاء من طريق ش ع ب ة بطريق آخر ولكن طريق هشام الدستوائي أ ع ل ى من طريق ش ع ب ة طريق شعبة نازل وهو عنده ا ل طريقين والحديث صحيح سيدا هو اخذ بالطريق العالي مع الاحتفاظ ب ت ر ج م ة النص ا ل آ خ ر الذي يعني هو نازل ا ل ت ر ج م ة ا ل آ خ ر قال حدثني مسدد قال حدثني يحيى ويحيى هنا هو ابن سعيد القطان عن شعبته و أ ص ل شعبه يبقى ا ت ف ع ا ل ت د ل ي س ولا لا يا جاب طريق اخر فطبعا ما تخدش ا ل م س ا ل ة من أ و ل و أ ه ل ه وطبعا غرر ذيك وطبعا ده بيدل على إ ن البخاري يعني ملك فعلا هذه ا ل ص ن ع ة رحمه الله و تعالى هتقول طب ليه ما جاب من اول ل أ الحديث الصحيح وسالك مع ا ش ع ب ه يقول لك ل أ ن هدف المحدثين ان عاوز الحديث العالي هدف المحدث العلو في ا ل إ س ن ا م فالحديث ا ل أ و ل عالي في الاسناد إ س ن د الحديث الصحيح الذي هو ا ل ب حديث شعبة ز فاحتفظ ب ا ل إ س ن ا د ي ن لكي ي ع ن ي ي أ خ ذ إ س ن ا د ا عاليا في الحديث الاول أ و وضحت ل ل ل م س أ ة يعني لدينا ا ح د ممكن ي ق و لك البخاري عن قلان عن والرجل مدلس تقول له لا ده هو عنده الطريق الآخر الذي قال قال القطان شوف هو يحيى وابن فيه جايب قتادة حدثنا حدثنا يحيا إيه يعني سعيد ده عنده عن عن عنعن مسدد ع ن ش ع ب ان يكون السماء و ا ا ر ض و ا ل ا ا ل ا ر ا ل ا ا ل ي ر و ا ل ر ض ا ل ي ر والارض ا ل ا والارض والارض ل ا ر ض و ا ل ا ر ه والارض والارض والارض والارض و ا ل ا ر ا ل ا ر ض والارض و ا ا ل ا ر ض ا ل ا ر ا ل ا ر ض ل ا ر و ل ا ر ض والارض و ل ا ر ض والارض ا ل ا ا ل ا ر د والارض ا ل ا ر ض والارض والارض و ا ا والارض ن ا ل ا ر ض و ا ل ح د ث ن ا ل ا ر ض والارض والارض ا ل ا ر ض والارض و ا ا ر قال أ خ ب ر ن ي أ ب ي قال أ خ ب ر ن ي ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها وطبعا عندنا لفظ الحريص ومجرياته هم ا جدا في ا ل أ ح ك ا م ي ق ولا و ل تحروا لا تتحرى وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ا ل حدثني ي ثلاثة ا و م ن و ق ابن ل حدثني ا عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا طلع حاجب الشمس وصاف كما قال قاله ولكن إ ن ل راعي حمى أ ظ يجب ان ف يكون هناك اجراءات ويكون ل هناك اجراءات ب ل ويكون هناك اجراءات ويكون ب هناك اجراءات ويكون هناك اجراءات ل ب ل ن هذا الحاجب لا يجيد لك ا ل ص ل ا ة في هذا الوقت بالذات قال إ ذ ا طلع حاجب الشمس ف ا خ ر ا ل ص ل ا ة حتى ترتفع حتى ترتفع واذا غاب حاجب الشمس, إذا غاب حاجب الشمس في حاله الغروب تلاقي برضو حاجب بس بالعكس وتلاقي ولكن بالإيه؟ بالعكس فاضل زي حاجب وتغرب الشمس. فأخر الصلاة حتى ترغيب بالعكس فاضل الشمس الصلاة حاجب أنا حاجب فاخر زي كده ح د ي ث 584 م ي ه ا ب ع و ا ن ت ب ه الحديث ده مهم جدا ل ن جمع فوائد جمه قال حدثنا عبيد بن إ س م ا ع ي ل عن أ ب ي و س ا م ة عن أ ب ي عبيد الله عن قبيب ي بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين الحديث جامع وطبعا ل ك ل ا م مبهم كما ترى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين وعن صلتين ا وعن ا ج ت م ا ل الصماء وعن, وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه الى السماء وعن ا ل م ن ا ب ذ ة و ا ل م ل ا م س ة دي انواع البيوع دول البيعتين ودول ا ل ا ف ت ي ن اللي هو الاحتباء و ا ل ا ج ت م ا ل والسلاطين اللي هي الفجر والعصر ده الشرح ا ل م ج م ل للحديث ثاني الحديث أ ن ر س و ل ه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين ا ل ل ي هي ا ل م ن ا ب ذ ة و ا ل م ل ا م س ة وهنقول هي البيعتين دول وعن لبستين ا لبستين ل اللي احنا قلنا عليهم اللي هو اشتمال الصماء وإيه؟ و إ ي ه والاحتباء وعن صلاتين ونهى عن ا ل ص ل ا ة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد ي ح ت ب في ثوب واحد فهنا يفضي بفرجه ل ى السماء إ ز ا ي بقى ده حنفصل إ ن شاء الله وعن المنابذه و ا ل م ل ا م س ة هذا هو نص الباب حديث الباب وطبعا هي كلها م ج م ل ة في مكان واحد وسنفصل ش ر ع ه ا حتى يستبين الكلام ا ل أ و ل ر ج ا ل الحديث طبعا ل أ ن ه طبعا البخاري بيذكر اسماء ل أ فقط فانا أ ف ص ل لك حتى إ ذ ا ترجمت لهم في كتب الرجال ا ل أ و ل حفص ابن عمر الحاوضي وطبعا د مر في ا ب الايمان الثاني هو الشام الدستواي ودا مر أ ي ض ا وابو العالي الرياحي واسمه ر ف ي ع بالتصغير وابن عباس فوائد ا ل ل غ ة في الحديث وطبعا فوائد ا ل ل غ ة م ه م ة ل أ ن ه طبعا العلماء أ ل ف و ا كتب ك ث ي ر ة جدا في م ش ك ا ل ح د ي ث و م ش ك ا ل ماني هو كذا يعني تشرق الشمس بمعنى ا ض ا ء ت و ا ن ب س ط ت معنى يشرق ا الشمس يضاءه ت ا و ا ن ب س ا ط ه ا يعني كبرت و ب د ت ترسل اشعر على الاي يعني على الناس اي تكون قدر روم او ر م حي قدر روم م ح ر حي طبعا احنا ي ي ز ن روم ع ن د العرب جدي ه روم ع ن د العرب جدي ه ا ل ر و ح عند العرب ا ت ن ا ش ر ش ب ا ت ن ا ش ر طبعا دي معلومات ا ض ا ف ي ة لازم تحفظ ت عليها لانك ن تحصلها دي قريبه من المستحيل او ش ب ا ذلك يبقى الروح العربي من شبر؟ ا ت المستحيل ش ر فيبقى قد ا يعني, 24 يعني, ارتفعت الشمس. يعني لم ا ما ا ارتفعت الشمس ج ب يعني يبقى تشرق الشمس يعني تضي وتنبسط حتى تكون قدر رمح او رمحين يعني ي س ي ف ت طلعت من ا ل أ ف ق م د ا ر 24 ش ب ر أ و اثنا ش ب ر ف أ ص ب ح الضوء ب ط ة أ ب ي ض وسطع ولامع ونور الدنيا يعني في قولي حاجب الشمس وحاجب الشمس و حرفها ا ل أ ع ل ى حرفها ليه وهي بتطلع وتلاقي الحرف ا ل أ ع ل ى اللي طلع فعمل ه ا ج ب ك ا ل ي ه ك ا ل ه ا ج ب معنى ه ا ج ب الشمس حرفها الايه الاعلى من قرصها وسمي بذلك ل أ ن ه أ و ل ما يبدو يشبه الايه الحاجب يعني أ و ل ما تطلع م س ب ت كده بتلاقي شكلها شكل الحاجب وهي بتغرب برضو بتلاقي شكلها شكل الإيه الحاجب ا ي ه ل بس بالعكس هكذا يعني الجوهري من علماء ا ل ل غ ة قال وحواجب الشمس ي هي نواحيها وحواجب الشمس يعني نواحيها في قوله لا يتحرى احدكم فيصلي ولا هنا ن ا ف ي ة يعني نهى او نفى أ ن يتحرى ا ل إ ن س ا ن ويصلي ممنوع ينفي لا هنا ن ا ف ي ة ونفي التحري يفيد نفي ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا نفاك أ ن تتحرى اذا نفاك أ ن تصلي في هذا الوقت لان الكفار كانوا يتحروا هذا الوقت وقت تبزق الشمس فيسجدوا لها ف ي س ج د و الشمس ه ا ا ل كما سنذكر بالادله والنصوص لاني يزجرها لل... لل... للخروج قبل الخروج ثلاثين الف ملك ي أ م ر و ن ه ا يحفزونها للخروج فتخرج الشمس فيجد الشريط عباد الشمس أ و عباد الشيطان يسجدون في هذه ا ل ل ح ظ ة فترفض أ ن تخرج فيرسل الله لا الملك خرجي قالت لاخرج على أ ق و ا م يعبدوني من دون الله انظر في توحيد الشمس ويعني الكون كل ي و ح د ا لله تعالى ويعبده يقول لاخرج على قوم يعني يعبدوني يعبدوني ي ع ب د الشمس ي ع ن ي من دون الله تعالى فيخرج الملك فتخرج الشمس ي ص ا د م ه ا الشيطان بقرنيه عشان ع مش ما اقتل الله هاك وطبعا د هذا يثبت أ ن الشيطان ل قرنيه والعلماء اختلفوا في مثل هذه ا ل م س أ ل ة هل له قرون فعلا ولا له قرنين اي له طائفتين من الناس وقرون غير ذلك ك ث ي ر ة فالقرون يعني أ ف ر ا د الناس خير المس قرني ع ن ي الطائفه التي أ ن ا فيها طبعا هذا تاويل بعي تعويل فتخرج بين قرنين فتحرقه, فتحرقه. فعندها ت ح ر ق ه ف يسجد لها ي عباد ن ي ع الشمس او الكفار من دون الله تعالى فنحن نهيمن ن ل ي د ان نتحرى وقت خ ر و ج الشمس حتى لا نصادف فعليه اهل الكفر حتى لا نشابه يعني أهل الكفر في、فعليه. وكذلك ايضا تريد ان تغرب الشمس فتسجد لربها يعني هي م أ م و ر ة تخرج بالامر وهي داخله في مكانه ا ت ا ن ي ب تسجد تحت العرش فتريد أ ن تسجد فيمنعها الشيطان ي ه و ش طبعا الشيطان ده عدو الدنيا كلها ي عدو ن ي ع التوحيد وعدو الله يعني والشمس تسجد لربها في تحت العرش وهي تحت العرش والشمس وهي وتدخل لربها داخلها تسجد تحت تحت فيخرج بقرنه بشعاعها في فتحرقه وطبعا يومي انت ما بتشحس بيه و العمل فيه من التوحيد و ا ل ع ب ا د ة ما فيه و ن طبعا الشمس طلعت الشمس غرب و طبعا الموضوع ف ي ا ل صراع للشيطان و كل يوم بيعمل كده و كل يوم بيتحرك واحد و مع ذلك مع انهم يعني كل يوم بيتحرك قدامهم واحد و اثنين و مع ذلك يصرون على ما هم ا ه عليه يعني ما تجد ناس على إ ص ر ا ر على عباده ت م ا ل ض ا ل ة مثل الشيطان يا دمت هتتحرك ابعت هتتتحرك برضه هو يتحرق و ل ك ن ي ف ع ل يعني يعني ما في ما ص د ر هنا م غل وضغم على أهل ل ل ل ت و و ح ي د ذ كما لا تتحروا المقصود إ ن ه تبقى أ ن ت ج ا ع د ساكت وتجي عند الشمس ما ت غ ر ب وتجي تصل أ و تبقى ج ا ع د مرتاح وعندما تشرق الشمس تقوم تصل له التحري يعني أ ن ت تتحرى هذا الوقت أ ي تقصده والمقصود في التحري هنا في الناحيتين القصد و ا ل إ ر ا د ة أ ن ه قصد هذا التوقيت و أ ر ا د هذا التوقيت ولذلك الذي يفعل هذه ا ل ع ب ا د ة في هذا التوقيت يتحرى صلاته باطله كما قال العلماء كالذي يصوم يوم العيد يعني ب ي ص ل ي ا ل و ق ت ده م ت متعمد ح ر يعني ك ص ايه ئ م و و م م العيد يعني ي س باطل وصلاته باطله الذي يتحرى يعني في هذا الوقت الملا م س ة و ا ل م ن ا ب ز ة ط ب ع ا ً دي ن و ع م ن ا ل ب ي و ع ا ل ق د ي م ة و ا ل ع ا ل لها أ ش ب ه الالام و ل ق ي ا ل ش ا ر ي ب يروح ل ل ب ي ع ب ي ق و ل ه أ ي ث و ب و ن ت ل م س ت ه ي ب م ك ت ا ع ك يعني ببيع اكواب أ و ب ي ع ج م ا ش أ و ب ي ع أ د و ا ت أ و ب ح ا ج ا ت يعني أ ك و ا ب ببيع اي ب ر ا ع ي ي بغلو تاتي ا ل م س إيه حقا ملكه سماها ل م ل ا م س ة طبعا يعني هذا ملكه الذي لمسه العلماء بيقول لو كان كلها أو الادوات أ و ك كلها ل ا و أ كلها الذي يلمسها م س ت و ى واحد في ا ل أ س ع ا ر فطبعا ما فيش مشكله ولكن لو اختلفت ا ل أ س ع ا ر يعني مثلا بتلاقي ثوب ع ش ر ة او ثوب خ م س ة او ثوب أ ل ف وثوب م ي ة فطبعا ا ل م ل ا م س ة هنا يسمى بها غرا يسمى بيعه اغراض ب و وده بتشوف في الموالد والناس يقولك اللي هيجي عليه البريزه وليتجي ا عليه ا ل بتاعك ي هو ايه طبعا دا الكلام ده بيطور والشيطان بيطور ه في أ ذ ه ا ن الناس بتلاقيه في التجمعات يقولك اللي هيحطدك عليه ي ب ق بتاعك اللي هيجي عليه الرهان ي ب ق بتاعك و ا ل م ن ا ب ا ة يا ع ا ل ح ص ا ن يا لو انت لميت حصو كده على المكان ده ي ب ق بتاعك ملكك فقد يكون هذا ب ض ا ع ة من أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة جدا فهذا يسمى بيع المجهول أ و بيع الغرر فنهى النبي عن ا ل م ل م س ة والمنابذه وليها كانت أنواع أنواع من ب و و ع ل م ش ا ب ه ة عندنا يعني في زمنا ن بتحصل كتير جدا و إ ن كان بعضها حلال وبعضها يعني حلال, بعضها حلال وبعضها طبعا خ ط أ وانت في الحرم تلاقي ط ل ع واحد جيبلك ملابس يقولك الثوب بعشره ريال كله بعشره ريال طبعا لها ب أ س ل أ ن كله ت م ن ه واحد ولكن لو بيختلف الاثنان نقولك ل ده هنا يعني م ن ا ب ذ ة أ و م ل ا م س ة وهذا طبعا لا يجوز وطبعا ب ي م ر س في بعض الاماكن ا ل م ن ا ب ذ ة أ ن ينبت حصاه في يرمي ط و ب ة أ و حصوه على ا ل ش ي ء و إ ذ ا رمى يبقى ملكه إ ذ ا ا ل ط و ب ة وجعت على أ ي حدا من ا ل ب ض ا ع اللي قدامك دي هتبقى إ ي ه هتبقى ملكك أ ن ت بتلاقي ا ل ج م ا ع ة اللي ب ي ع م ل و الفلوس في الباترينا كده في الموارد ورابط لك مش عارف ف ت ل ة لو جات ا ل ف ت ل ة على ع ش ر ة ج ن ي ه تبقى بتحتك على خ م س ة ج ن ي ه تبقى بتحتك على كذا على كذا طبعا هذا كله طبعا غرر ولا يجوز لان ه طبعا ا ل أ ش ي ا ء ص ر م خ ت ل ف ة مختلفة العناصر وكذلك كثير من الاكازيونات بمثل هذا الحال بمثل قريب منه يعني والله تعالى عارف واجتمال الصماء وكلمة الصماء مفهاش الحال الله تعالى هذا فتحاء أو يعني يعني إ ن س ا ن يلتف بثوب ب ي ت ليس ف كده ز المغزل بيلتف ل بثوب ي له فتحات يخرج يديه طبعا هيصلي ازاي لو هيصلي كيف يرفع ويركع ويسجد بيديه لو جاءه عدو كيف يدفعه لو اعطاه إ ن س ا ن شيء كيف يحصله فهذا ا ج ت م ا ل الصماء الصماء يعني ما فيهاش فتحات يعني لفه س بلبس كده ل ف ة زي المغزل م ا ف ه ادنى ش أ فتحه نهى النبي عن ذلك ولذلك لما جاء في الابيات في عن ذلك ل ا ح د يقول ث ي لك يعني أورادها ساعد وساعد مشتمل ما ه كذا يا ساعد في تورد يسقي الابل ل فيه يعني هكذا الإبل عشان تشد واحد وتنزل واحد تورد تشد وتنزل وتزجي واحد وتعطش واحد ما هكذا يا ا سعب تغرب لانه إ كان مشتمل يعني م م ت لاخف يعني نفسه في الثوب ليس له اي فتحات يكبر يمسك منها هكذا أ م ا الاحتباء في ثوب واحد الحبوه ا ل إ ن س ا ن بيجيب هدوم ليجلس القرفصاء مقرفص يعني يجلس على اليته ومقرفص رجليه ويجيب الثوب ويربطه على ظهره وعلى وعلى رجليه ولذلك العلماء ب يقولوا الاحتباء كراسي العرب يعني ا ل ك ل م ة دي م ه م ة يبدا ينتبه له يبقى الاحتباء كراسي العرب قاعد مسنود على كرسي يعني لغضه لما يربط ا ل ح ب و ة بتاعته فاذا إ كان احتبا بثوب واحد لو انت ت ب ص م اليمين والشمال يبقى مستور ولكن بثوب واحد يبقى ا ل ف ت ح ة من فوق عورته ض ا ي ن ه للسم لو انت وقفت وابصرت عليه من فوق تبقى ا ل ع و ر ة ايه هو قاعد والقفصاء و م ح ت ب ي بثوب واحد فهو لف نفسه من جميع النواحي إ ل ى الجهه ة ا ل ي العليا فافضى بفرجه الى السماء يعني لو انت وقفت هتبص ت ش و ف عورته وطبعا ده ناهي ع م ايه إ ب ر ا ز العوره باي و س ي ل ة من الوسائل حتى ولو ك ا ن سبيله من سبل ا ل ر ا ح ة كما عرفت ونهى عن سلطين ا ي أي بعد الفجر والعصر ده معنى الكلام ا باختصار هناك ا من سمعت من ا ل ي بالذات يعني ف و ا إذا ولك قراءة ح د ي ث لأن كل العلميه ي ن ي وراه و مبهمات ا ا س ت رأيت وسمعت كما برضو ا أ ش ي ا ء لا بد أ ن تكون يعني ذا غربه فيها س ي د ه ا ل أ و ل ى في الفوائد العلميه نستفيد من ا ل ح د ي ث أ ن أ و ل وقت النهي طلوع الفجر يبقى اول وقت النهي الذي ن ه عنه يقول ه ه وسلم ه طلوع الفجر كما قال تعالى و ا ل ص ف ح اذا تنفس تنفس يعني ب د أ يطلع الصبح والفجر هو الصبح و ا ل آ ي ا ت و ا ل ق ر آ ن يوضح ذلك والصبح إ ذ ا تنفس إ ن موعدهم الصبح أ ل ي س الصبح أ ي و ه فيبقى الصبح هو ا ل ه هو الفجر والفجر هو الصبح والمعنى واحد كما دلل الله تعالى في كتابه سبحانه وهو قول جمهور العلماء يبقى إ ذ ا قول جمهور العلماء ان الفجر هو اليه هو الصبح حد ما هبت لجي ناس مش عارفه هو فجر ولا صبح تصليت ق و ل ك الفجر ولا يقولك صلاه الصبح مش عارفه هو فجر ولا صبح يعني نحتار بين التسميتين الفجر هو الصبح هو الصبح هو الفجر ولكن انت حتتركتني السنه ب س م ي ه م الفجر والصبح سميت الصبح والمساله على اطلاقها كما سميتها تاني في الفوات ح ك ا ل ت ل م ذ ي في جامعه ن اهل العلم يجمعوا عليه على ت س م ي ة الفجر الصبح وكرهوا ان يصلي الرجل بعد طلوع الشمس ر ك ع ت ي ن الفجر يعني ر ك ع ت ي ن سنه الفجر كره الناس أ ن يصلي ر ك ع ت ي ن سنه الفجر بعد ص ل ا ت الفجر والخلاف هنا مشهور الثالث في السوايع مما يدل على أ ن وقت النهي يدخل بطلوع الفجر ي ليدلك الزليل النهي يدخل عاو أن وقت ب ط ر و ع الفجر نحن ممكن ويكتب ا ح د م س وخلاص لكن طبعا ي عودنا الناس لا يتكلم أ ح د إ ل ا بدليل والدليل لا بد ان يكون واحد من الوحيين إ م ا ا ل ق ر آ ن و إ م ا ا ل س ن ة و إ ل ا طبعا يبدا الكلام يستوي العام والعالم سواء وهذا ما اخرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إ ن بلالا يؤذن بليل حتى ي ر ج ع ق ا ئ م ك م و ي و ق د ن ي م و ك م يبغالي ق ب ي ص ل ي بوادم ب ل ي ل ح ت ى ي ر ج ع ق ا ئ م ك م ي ل و ا ح د ق ا ئ م ا ل ل ي ل ي ب ق ى ن ق و ل ه خ ل ا ص ا ل ل ي ل ك د و نيموكو و ي ا م ا ل ل ي ل د خ ل ن ا ف ي خ ر و ق ت آ خ ر ي ر ج ع قائمكم و ي و ق خ ن ا ئ م خ ر و ف ي خ ر و ي خ ر يخرج و يخرج و يخرج و يخرج و يخرج و يخرج و يخرج و يخرج و يخرج و يخرج يخرج و يخرج وخرج وخرج وخرج وخرج وخرج و ل ر و خ ر يرجع القائل م يقوم قد ا ل يفاجؤوا ل وعمال بيسترسل ي ل ق ر م ش و خ د دائره لايه الاداب يقوم يعمل ايه يوتر بركعه يخلي اللي هو ب ي غ ر ا ف ي ه ا دي ركعه ويوتر بها وينتهي مسالته وطبعا يوتر بركعه يجعلها يترا هكذا قال صلى الله عليه وسلم انه يجوز تغيير ا ل ن ي ة في ا ل ص ل ا ة واضح وطبعا انت مع دربتك في درس الحديث ه سخليك بتفهم و ت س ت ه ب كل يعني حديث معناها ايه, ايه اللي وراه أ و يغتسل الجنوب أ و إ ل ى اخره مصالح ما بين في ا ل ع د ا ء ا ل أ و ل فيه مصالح م ه م ة جدا للمسلمين لا يرفولها ا انسان بإيه بليل طب ما الصحر. يبقى في وقت الإيه؟ إنه. إن بلال بليل إذن وقت الإيه في يؤدن دليل الذي إنه فهذا هو عنه الصحر دخلناش على الفجر الحاضر تكلمنا منع ما إن أن وقت وقت وقت الرابع في ا ل ف و ا ي د في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اخبرني عن الصلاه فقال صلى الصبح ثم اقصر يعني صلى الصبح اقصر واسكت اقف ي ثم اقصر عن ا ل ص ل ا ة حتى تطلع الشمس يبقى بتصلى الصبح وبعدين ايه تقصر عن ا ل ص ل ا ة حتى ايه تطلع الشمس او تشرق الشمس هكذا يعني حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان شيطان ت ع تطلع وقت ما تطلع بين قرمي ما بين وحينئذ يسجد لها اليه ا ا ا نبقى ن ل ه ا ل ك ف ا ه المسلم حاله حالي ايه الكافر يعني يسجد للشمس طيب ما هو يا رجل ابن قلنا لو ما صلى ا الفجر وفضل وقت ركعه ركع الفجر ش م وحاجم س هتطلع هتطلع علي يعني الشمس طالع ونقول لمن أدرك الفجر بركع فقد أدرك نتحراش فقد يصلي ولا لا ما هو ما هنا من من نحن نحن منهينا هو ت عن اي حل انا لما تحرى الذي يصلي هذا لم يتحرى مش هدفه ان تاخذ الشمس وتحرى هذا الوقت ولكن هو وقته الـ ادراك الوقت هدفه ادراك الوقت و إ ح ن ا قلنا في الفوائد اللي فاتت ايه ان الفرائض والفوائد تخرج من عموم ن ا ا ل فرعت و ا ل فايت ت خ ر ج من ع م و م الي ان ه ل أ ن ه ل ا يقصد أ ن ي ت ح ر ر ب ت او صلفت ا ل ر يبقى فرعت و ا ل فايت ت خ ر ج من ع م و م الي ان ه و ل ك ن ا ل م ق ص و د أ ن ه لم ي ت ح ر ا ل ن ه ي وعموم ا هم الي ف ي ا ل ت ح هري ياتيني جاك ساكت كده س ا ت م ج ا عند ح ا ج م الشمس يطلعوني صلت يغلبك فرعتي في و ق ت الـ ل ن ا الخامس و ا ل ن ه و يمتد ويل أن ترتفع الشمس ي ب ق ى يظل ا ل نهي موجود هاته ترتفع الشمس ق د ر ي ه ق د ر ر ي ه أو ر ي ه كما في ح د ي ه بسعيد ع ن ا ل ن ب ي صلى الله ع ل ي ه و سلم ل ا ص ل ا ة بعض الصفحه ترفع أ و ترفع الشمس ل ا ص ل ا ة بعض الصفحه ترفع الشمس ترفع ت ك و ن رفع ة عالي ة عالي ة ا ل س ا ل س النهي في الحديث نهي عن تحريم ا ل ص ل ا ة التي لا سبب لها يبقى النهي المقصود هنا في الحديث هو النهي عن الصلاه ة لايه لا سبب لها ا ل ل ي ب ن س م ه المطلق ا ل النفل ا النفله الايه المطلق ولكن ذوات السبب بتخرج من عموم اليه عموم النهي جواء السبب بتخرج من عموم النهي يعني كان دخول الرجل في سليك الغطفاني وده كان وقت نهج وقت الشمس ووقت الظهر س ت و ا ا ش م س ووقت ا ل فبيقول له هل صليت ركعتين قال لا قد قم فصلي ركعتين وكان هذا في وقت استواء الشمس في أ م ا ك ن ه م فدل على أ ن ذوات السبب والفوائد تخرج من عموم اليه من عموم ا ل ن ا واضح ف فلذي ب ت ج م ع يعني بين الحديث أطراف الأدلة وأطراف الحديث يعني حتى يستوي عندك العلم الصحيح、يعني. يبقى ع ن ي ي ا ل ن ا ي ه ن ا عن ا ل ص ل ا و التي ت ا لا سبب لا ه و ا ل ن ا ي متعلق ب أ د ي ه ا ل ص ل ا ة لا بالوقت ا ني متعلق ب أ د ي ه ا ل ص ل ا ة يلعب ص ا ل و ق ت ل ا بالوقت ذ ا ت ه ي ع ن ي سبب في ا ل ف و ا ئ د قال ا ل نووي رحمه الله تعالى أ ج م ع ت ا ل أ م ة على كراهتي صلاه لا سبب لها في ا ل أ و ق ا ت المنهي ة وهذا يجمعنا ا ل ا م ة على ك ر ا ه ة ا ل ص ل ا ة في التي لا سبب لها في اوقات المنهي الثامن لو أ ح ر م بما لا سبب له كالنافله المطلقه مثلا لم ينعقد كصوم يوم العيد لكن لماذا لا ي م ك ل ان يكون هناك امر يمكن ان يكون ن ا ك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر ي م ل ن ان يكون ه ن ب ك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان و ن ه ن ا ل امر يمكن ان ي و ن هناك م ر ي م ان ي و ن ه ن ا ل امر يمكن ان ي ك ن هناك امر يمكن ان يكون هناك امر ي م ن ان يكون ن ا ك امر يمكن ان يكون ك امر ي م ن ان يمكن ان ي ك و ا ك امر يمكن ان يمكن ان ي و ا ك ا وضحت الاحاديث أ ن للصلاه وقت فضيلة. وقت فضيله ايه هو وقت ا ل ف ض ي ل ة اول الوقت رضوان الله اول و ق ت ايه رضوان الله ده وقت ا ل ف ض ي ل ة فالاحاديث يبين للاحاديث وقت ف ض ي ل ة ووقت اختيار يعني وقت اختيار كما ق ص ت ن ا في الاشياء إ ن ه للوقت لولا انكم تنامون لما اخر ص ل ا ة العشاء قال انه للوقت اسم وقت اختيار يبقى الاول للعشاء وقت ف ض ي ل ة ولكن لما اخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قرب الناس ان يناموا فاسم وقت, وقت الاختيار كذلك الظهر وقت ف ض ي ل ة في ا ل ب د ا ي ة وقت الاختيار لو اخرت حتى يعني ابردت ب ا ل ص ل ا ة يعني لحد ما الجوا يعتدل وتعقل ما ت ق ر أ فهذا اسم وقت اختيار اما وقت الاضطرار هو ما تسمعه وقت ا ل إ ض ط ر ا ر هو أ ن تدرك ا ل ص ل ا ة ب ب ر ك ة يبقى الاحاديث بيجلنا الصلاه ل ه كم وقت ثلاث ة وقت, وقت فضيله وقت, إيه؟ وقت اختيار وقت ايه اضطرار وده طبعا بيبين لك ل يعني ا ل إ س ل ا م صالح لكل زمان ومكان يقولوا دين كامل. دين كامل شامل شموله في أ ي م س أ ل ة أ ي عنصر واحد لو مسكته وقعد توضح للناس يعني لو هذه الدروس تترجم ل أ و ر و ب ا و أ م ر ي ك ا تسلم فورا يعني لو الناس يقوموا على ت ر ج م ة هذه الدروس على طول مباشر ل أ ن ك طلبه ما يعرفش يقولك هو ملتحي يعني الناس ده عاملك كده ليه إيه؟ لكن لما يترجم هذا ا ل ك م ي ر ا دي ن في غ ا ي ة الكمال في كل م س أ ل ة من مسائله ويزيح هذا الكمال للعالم لانه ما ش دي م يعرفش حاجه دي ودين ه ل ا كامل ولا ناقص مفيش ما ا دين أ ص ل ا ولكن لان كل ج ز ئ ي ة بذاتها في هذا الدين ك ا م ل ة لهذه ا ل د ر ج ة ا ل ع ظ ي م ة ا ل ع ج ي ب ة جدا وطبعا نحن ا ل س ه في بدايه مشوار الصلوات فكل ج ز ئ ي ة بذاتها ك ا م ل ة فهذا يدل على ا م ي ن ويدل ل ع ع ظ م ة وروعه هذا الدين كمال في كل شيء مش هتعبك أ ق و ل لك عندنا ثلاث اوقات اللي اعجبك وقت ف ض ي ل ة وقت اختيار وقت اضطرار أظنني ما لو ك ش ل طلعوا الثلاث اوقات ب ر ة لك عندنا ع ز ر لا ملكش ع ز ر هنعملها كده بقى ثانيه انت واصل لما انتش عارف عشان أ خ ي ا ر ك بين ثلاث أ و ق ا ت ولا تصلي يبقى يعني عندك يعني مسألة أخرى غير يا في يسحاكم مراهوي في شباب تقرد أخرى ذا المسألة المسألة واضح العاشر الفوائد مسألة المسندة عندك هذه ولما ا يقومون ي بهذا ي الشكل الذي ل ي ه و س ل م يصلي ر ك ع ت ي ن بهذا ر ك الشكل الذي ا يقومون بهذا ا ل ل ه ك ل الذي ل يقومون ل كل ت ب ة ر ك ع ت ي إلا ه ل ا ا ل ف ج ر والعصر إ ل ا الفجر والعصر يبقى ع ن د كل صلاه لك فيها ركعتين ت ص ل المغرب لك ركعتين بعدها ت ص ل العشاء لك ركعتين ت ص ل الضوء لك ركعتين يبقى ثلاث صلوات فيها ركعتين وراء هذه ها الصلوات ولكن الفجر والعصر دول م ا ر ه م ش ي ء إ ل ا هاتين الصلتين ا وده حديث نفيس جدا ً يعني الذي رواه اسحاق ابن لهويه رحمه الله كان رسول الله سلم يصلي ركعتين دبر كل ص ل ا ة م ك ت و ب ة إ ل ا الفجر والايه والعصر وحديث اخبر بن عامر الجهل الذي رواه مسلم في صحيحه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن أ ن نصلي فيهن أ و أ ن نقبر فيها موتانا ثلاث ساعات حديث صحيح مسلم حديث عقب بن عامر ذكرناه الدرس الماضي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن أ و أ ن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس هذا المحدث بازغة حين يطلع الشمس بازغة يعني هو بازغه حتى ا ا ما ع يطلع ح ت ترتفع ت ر ت ف ع ت ب ق ى ق د ر رمح او رمحين وحين ي ق و م قائم ا ل ظ ه ي ر ة فهذه س ا ع ة تسجر ُ فيها إ ي ه جهنم حين يقوم قائم ا ل ظ ه ي ر ة حتى تميل الشمس حتى تميل من الزوال سماع الزوال يعني ز ا ل ت عن المنتصف بدات تغييب وحين, وحين تضيف ه إ ل ى الغروب وحين الغروب تضيف س ا ع ة اليه الغروب نهينا عن الصلاه في هذه الساعة أو نقبر فيها الموت. فيها الموت في هذه ا ل س ا ع ة طيب لو اضطررنا رجل قتيل ولو تركناه لساعات ا ل ف ض ي ل ة في الدفن ممكن ينتن او تطلع ريحته او, أو, أو الخ ا مرونة م وليونة في كل في سبب المنفسات حالي س عشر النهي عن بينك الوقتين حديث سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه الذي أ خ ر ج ه أ ح م د عن النبي صلى الله عليه وسلم هو طبعا الفوائد ا ل ع ل م ي ة ا ل ف ا ئ ل ي ف ه اللي أن ص ع ى كتب الستة ع ن ي ليس أجيب لك ا ل لك الفوائد الأخرى ب ب أجيب خ ا ا ر ت حول ا هذا الحديث من الكتب الاخرى كتب ا ل س ت ة يعني مش ب ن ج ف عند حدود البخاري و ن ج ف عند النص لكن يعني الشرح يتعدى ا و ي ت الصحيح ولكن الكتب ا ل س ت ة كلها داخله معنا في الشرح كما لو تاملت الفوائد و ق ر أ ت ه ا بالتفافها سبب النهي عن ذينك الوقتين حديث س م ر ا بن جندو الذي اخرجه احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا تصلوا عند طلوع الشمس ف إ ن ه ا تطلع بين قرني الشيطان و ت ت م ت هذا الحديث عن أ ب ي امامه رضي الله عنه في حديث أ ب ي امامه ف ن أ خ ذ ا ل ج ز ئ ي ة اللي فيه من الزكاه في الحديث ده هو ل أ ن ه ا مش فيه أ ص ل ا فيسجد لها كل كافر, فيسجد لها كل كافر طبعا ا ل ج ز ي ا ت اللي بحمها ق ا ل ل في الحديث بقى ادلك ان انا اتقصى كل كتب الحديث في ا ل م س ا ل ة يعني حتى يعني اعطيك ب ي ا م شافي ل ل م س أ ل ة في ب ق ي ة كتب الحديث التي لعلها ليست ف ل ي ق يبقى حديث س م ر ة م ن ت م بحديث ا ب و و م ا م ه فيسجد لها كل ك ل ا ث ر يبقى هذا الوقت سبب ينافي فيها يعني كل كافر يسجد للشمس في هذا الوقت ث ا ن ي عشر احتج بالحديث عدد من اهل العلم طبعا المساله ل ة ص ا ا في ليست ك كلا ت ب ا سهله ة لان عندنا حديث في صحيح البخاري حديث عائشه رضي الله ت عنها ا ل كان النبي يحرص اذا جاء عندي على ركعتين بعد العصر ودا الصحيح البخاري ه ت و د ي فيه ه ت ص ر ف ه ازاي ه ت ق و ل منسوخ من اللي نسخه طب وتاريخ الناسخ طب التوافق كيف يكون التوافق فطبعا لابد من تحكيم القواعد في هذه ا ل م س أ ل ة فالحديث الثاني عشر احتج بالحديث على ا ب ن ه العلم وكان عمر رضي الله عنه يضرب على الركعتين بعد العصر اللي يشوفه يصلي ركعتين بعد العصر يضربوا وهذا الصحاب وما اعترض عليها يصلي يشوفه ركعتين بمحظر بعد إذا ج د واحد ب يصلي بعد العصر عمر يجيب الدره ة و ض ر ب ويضربه و ج د ن أنكر بن محدش يوم أنكر عليه. وكذلك فعل هذا الأمر خارج بن واحد خارد الوليد شاف عليه بيصلي وكذلك العصر فعل بعد هذا ضربه و ا م أنكر يعني طبعا يسمع إجماع ده إيه سكوتي إجماع إيه سكوتي. يعني محدش ل ص ح ا ب ة كلهم موجودين ل أ ن ه م ب يصلون ج م ا ع ة كلهم م ش ه ا ق و ل صلى بعض و ب ع ض ل لا لاء كلهم ب يصلوا في مجموعه س د واحد و ك ل ه ل يحصل م م م ا في ج مجموع... م كلهم ان يضرب واحد ب ي ص ل ب و ص لله فضربه فاحد و يقول ل ه ح د ا ئ ة ولما نهى ح د ا ئ ة رجل عن لما ب ي ص ل ى رقعتني بعد العصر نهايه قتنهاني عن ا ل ص ل ا ة قال بعد العصر أ ن ه ا ك قال أ ا ترى أ ن الله يعذبني على صلاتي ده ب ي ح عم جل ا خ و ا ر ج بقى بيحتاج اليه يعني ان ع ي الله يعذبني على, على صلاته قال ل ي يعذبك على تركك السنه يعني ا ل ع ذ ب هنا هيكون عليه ل أ ن ه خالفت السنه ة مش ك ذ ا وقواعد م ح ك م ة يبقى احتج بالحديث عمر كان يضرب على ا ل ر ك ع ت ي ن بعد العصر بمحضر من ا ل ص ح ا ب ة من غير نكير من غير م حد ينكر عليه فدل على ان صلاته صلى الله عليه وسلم م خ ص و ص ة به يبقى ا ل ر ك ع ت ي ن كان يصلي ن ل ا ه صلى م ل ل ه عليه وسلم مخصوصتين به لما ل بالنبي الله و س ل م تحكي ع ا ئ ش ة وتقول صلى كان يصلي عند ر ك ع ت ي ن بعد العصر تقول ل ه ايه هذه ا ل ص ل ا ة م خ ص و ص ة به صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و يعني كفرض قيام الليل عليه كفرض فلا نتشبه به في هذه ا ل م س أ ل ه طبعا بعض العلماء قال لك ان بعض الناس جم في وقت الظهر ن ا س او ما صلى ص ل ا ة ركعتين ا ل ظهر فصلى هما بعد العصر طبعا هنستفيد م حتى لو صحت هذه ا ل م ع ل و م ة نقول ان وقت الفوائد في وقت النهر يعني يجوز ا ص ل ا ة الفوائد في وقت ا ل ي ن ه فلو علمناها بهذه العله كل هذه وقت فائده وليست وقت ص ل ا ة أ م ا هي خ ص و ص ي ة بخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أ ح ي ا ن ا ويتركها أ ح ي ا ن ا وطبعا اقول أ ح ي ا ن ا لكلام سلمه بن ا ل أ ك و ع رضي الله تعالى عنه قال صحبت النبي سفرا و ح ض ر ا فما وجدت يصلي ركعتين بعد العصر العصر ولكن كلام ع ا ئ ش ة في الصحيح هذا خاص ببيته و ب م ر ا ت ه وكتاعلم الناس به طبعا خصوصيات من خصوصيات النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم نعم مغنى عن منحققها ولكن أنا أبين على على فطبعا العلمي طبعا كلام الحكم حكم سلد إشكال الزيادة الأصل لابد التحقيق زيادة زيادة زي الواجب أنها ا ل ن هناك ا ص ة ب ان ي ك ن ه س ا ك ا م ن ف ع ل ن ه ن م ر يجب ا و ن هناك ا ل ر يجب ان يكون ه ك ا م يجب يكون ه ن ا ر يجب د و ن ه ا ي ه ب د و ن ن ك ي ر يجب ان ي ن هناك امر ي ا ل ص ح ا ب ة ر ض يجب ان يكون ه م ر ي ج ان يكون هناك امر ة ج ب ان ي ك و ا ر يجب ان ي ك و ا ك امر ب ان يكون ه ن ا ل امر ي ج ان ي ك و ه ا ك ر يجب ان ي ان يكون هناك ر ج ل ا ي ص ل ي بعد ا ل ع ص ر ف ن ه ا ه ف ق ا ل أ و ي ع ذ ب ن ي الله تعالى على ص ل ا ة هذه قال حذيفه يعذبك على م خ ا ل ف ة ا ل س ن ة يعذبك على م خ ا ل ف ة السنة ا ل ر ا ب ع ة ع ش ر ة حديث ا ل أ س و د عن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها الذي أ خ ر ج ه البخاري ومسلم قالت لم يكن رسول الله صلى الله يدعهما سرا وعلانيه ركعتان قبل ص ل ا ة الصبح وركعتان بعد العصر وهي ص ل ا ة م خ ص و ص ة به صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ضرب عمر من ص ل ى ه طبعا هذا ضرب عمر دليل ولكن ه نحكم بين القواعد ا نهتم جدا بالقواعد الجيديه ا وطالب العلم يهتم بها ي ل أ ن ه طبعا لما يبقى ت ا ي ه في وسط ز ح ا م الكتب لابد ان يحفظ هذه القواعد يعني كحفظه ل ل ق ر آ ن تماما ق ا ع د ة ا ل خ ا م س ة ع ش ر ة ا ل ق ا ع د ة ا ل م س ت ق ر ة أ ن المبيح مقدم على ا ل خ ا ض ر ان المبيح و ا ل خ ا ض ر أ ن المبيح و ا ل خ ا ض ر إ ذ ا تعارضا قدم ا ل خ ا ض ر على ا ل ق ا ع د ة ا ل م س ت ق ر ة أ ن المبيح والحاضر إ ذ ا تعارض قدم الحاضر على اليه المبيح يعني حظر و إ ب ا ح ة تعارض الاثنين يقدم ايه يقدم ا ل ح ا ض ر على اليه ا ل ا ب ا ح ة يبقى هنا نقدم النهي عن ا ل ص ل ا ة عن ايه عن إ ب ا ح ة فعلها هذه ق ا ع د ة ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة ف ا ئ د ه ا ل بقيت ا ل ق ا ع د ة يعني و إ ذ ا اختلف القول والفعل نقدم القول على الفعل ليه بقى طيب يعني أ ي و ه نعم الاحتمال الخصوصيه ة و ي قد يكون هناك اضطرار للفعل قد يكون هناك اضطرار للايه؟ ولكن الثابت عندنا هو الايه هو القول ف إ ذ ا اختلف القول والفعل يبدا بنقدم الايه القول يعني اختلف قول وصلاه وختلف فعله يبدا نقدم القول لان القول هو الثالث و ه المحقق علميا أ م ا الفعل قد يكون ا ض ط ر ا ر كبوله صلى الله عليه وسلم في ص ب ا ط ه القوم هو واقف هذا البول هذا فعله مع كونه ف س ل م ن ه ا عن البول و ا ق ف يبقى بنقدم ايه هنا بنقدم القول ولعل ظروف او هاي شيء وللا كان فيه ظروف كما اخرج ابو العود وغيره يعني كان فيه ناس قبالته في ا ل ن ا ح ي ة الاخرى فلا يستطيع يعني ان يجلس ويبوء فاتجه ا ل غير المكان الذي فيه ناس بدا فيه اضطرار يبقى اذا اختلف القول والفعل يبقى يقدم القول على, على الفعل لان الفعل يبقى فيه يا اما م ن س و ق يا اما ناسخ القول يا اما خ ص و ص ي ة يا اما فيه نوع من الاضطراب في هذه ا ل م س أ ئ ل القواعد لا بد تحفظها لأنها تعمل لك يعني حلول لإشكالات كثيرة جدا في المسائل العلمية السادسة عشر جميع ما له سبب مستثنى جميع ما له سبب مستثنى ودليل القول خاصلهم مستثنى مستثنى جدا ما ما عشر جميع جميع كثيرة في سبب سبب لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها لا تحروا يعني المقصود هتصلي عالي ولكن التحري فقط هو, هو لا الممنوع التحري أ و تقصد القصد طلوع الشمس أ و غروبها هذا القصد هو الممنوع فالنهي على التحري ل أ ن ه حال يشبه حال الايه ك ف ر ل ح الكفار يشبي حال ا ل فانهم يسجدون للشمس في, يعني في هذا الوقت ا ل س ا ب ع ة عشره الفرائض والفوائد غير داخله في عموم النهي ا ل ث ا م ن ة ع ش ر ة ينهى الحديث عما يكون سببا لانكشاف ا ل ع و ر ة لينهى عن الاحتباء بثوب بثوب واحد فالحديث ينهى عن أ ن يتعمد أ و يتعرض ا ل إ ن س ا ن لانكشاف ل ي لانكشاف عورته وجواز الاحتباء لمن آ م ن كشف ا ل ع و ر ة يعني لو آ م ن ت كشف عورتك فاحتمي واختلفوا في الاحتباء يوم ا ل ج م ع ة هل يحتمي المصلي يوم ا ل ج م ع ة أ و لا خلاف فالبعض قال لو كان الاحتباء يريحه حتى ينام فلا يحترم ممكن هو جاعد ب ق ى مبسوط ومرتاح كذا يقوم ي ج ي ل و نوم ينعس يبقى لا ما يحترمش إ ذ ا كان ا ل ج م ا ع اللي بينعسوا لا يحترم ولكن إ ذ ا كان سيكون يقظا ف ج ا ئ ز أ ي ض ا أ ن ي ح ت ر ي إ ذ ن المنهيات لها ض ي ق ة جدا وتضييق المنهيات وباب ا ل ا ب ا ح ة واسع ورائع جدا في هذا الدين ا ل ت ا س ع ة ع ش ر ة روى مسلم في صحيحه عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيا ا ل غ ر ر ب الغرر ي ا باية الغرر والغرر هو المجهول بيا ا ل ل م ج ه و يعني المجهول ف الفجين ج يجوز ي لي ايه باية ايه واشتري بيع الحياة ن ستقول هقولك لا ده طبعا بيع كذلك ب يعني القمح قبل ب د و ب القمح لسه عملش سنابل تقول تشتري الغيظه لا يجوز, لا يجوز بيع السماء قبل أ ن ينضج قبل أ ن ينضج قبل بدل صلاحو يعني, يعني السبل يصفر كده يبقى كده ممكن ابيع ب ر ض و البرتقال او ح أ ا ل ف ا ك ه ة ب د أ ت ت ل ا و ل وتنضج هنا ج ا ئ ز ابيعها ولكن ان تبيعه ا ي فجه خضراء ممكن ي ح ش ل ه ا ج ا ئ ح ة أ و فساد فالاسم ب ي ع غرب لا يجوز أ ب د ا يعني وهذا الحديث ك ا ل ق ا ع د ة ونهي من يرسل عن بين الغرر قائده ا ل ج ا م ع ة فكل شيء م ج ه و ر فيه غرر فهو منهي عنه لا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يبيع ويشتري فيه وعله النهي طبعا هو الجهل والايه والغرر لأن يعني غير موجود وغير معروف هكذا ف الحديث ا أ خ ي والعشرين ر ا ل ا ل أ خ ي ر جمع المنهيات بعضها إ ل ى بعض حديث الأخير جمع المنهيات جمع بعضها إ ل ى بعض رغم اختلاف توجيهاتها يعني بعضها لبس وبعضها ص ر ا ه وبعضها بيع فاختلاف توجهاتها ولكن الحيث جمع المنويات رغم اختلاف توجهاتها بغير ترتيب س ت ي اثنين الهية ايه الهية ن ولكن نهى عن نهى عن بالعدد ونهى عن بيعتين مش المقصود عدد البيوع ولكن المقصود هيئه ة ي ئ ة البيع يعني من كان شكله كذا و ك ا ي ئ ت ه كذا فالبيع هنا ايه حرام يبقى المقصود ليس هو العدد وليس المقصود هو إ ل ا ا ل ه ي ئ ة التي عليها الذي يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا انتهى, انتهى هذا الفصل من صاحب البخاري رحمه الله تعالى وارض الله تعالى أ ن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا الاخبار والعمل بمقتضى دينه والحمد لله رب العالمين